أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأحضر الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين الله سبحانه وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السؤال عن الإمامة ما هو الدليل على أن الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع الجواب للشيعة الإمامية نار الله برهانهم على كون الإمامة من وصول الدين أدلة متعددة منها أدلة من القرآن الكريم ومنها أدلة من السنة النبوية المطهرة المتيقنة ومنها أدلة وردت عن الأئمة من أهل البيت عليهم والسلام أما من القرآن الكريم فآيات لا يسعنا أن لأن هذا البحث بحث محرر في كتب علمائنا وهو بحث طويل ونحن سوف نقتضب ما يحضرنا من هذا البحث على نحو الموجز حتى يتسنى لنا أن نجيب عن بقية الأسئلة من القرآن الكريم آيات من هذه الآيات قوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله الله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم هذه الآيات فيها سؤال أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم والسؤال بحسب الطبع الأولي له أن يكون بداعي الاستعلام وطلب المعرفة إذا سألت فإنما تسأل لتعرف هذا هو الطبع الأولي للسؤال ولكن السؤال هنا لم يجري بمقتضى الطبع الأولي له نحن نعلم باليقين أن الله سبحانه عالم الغيب والشهادة وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه يعلم أنهم سينقلبون إن كانوا سينقلبون ويعلم أنهم لن ينقلبوا إن كانوا لن ينقلبوا فإذا هذا السؤال ليس بداعي الاستعلام إذن بأي داعا هذا السؤال الداعي المحتمل لهذا السؤال هو أن يكون بداعي التوبيخ والتقريع على أمر يعلم الله سبحانه صدوره عنهم وهو الإنقلاب فإذن كون الآية قرعتهم على الإنقلاب ووبختهم على الإنقلاب دليل على أن الإنقلاب صادر عنهم حتما وحيث إن الإنقلاب الذي صدر عن الأمة حتما بمقتضى نص الآية القرآنية ليس بمعنى ترك الاعتقاد بألوهية الله سبحانه ولا بمعنى ترك الاعتقاد بوحدانيته ولا بمعنى ترك الاعتقاد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله إذن صدر من الأمة شيء يصح أن يسند إلى عامة الأمة وهذا الفعل الذي صدر عنهم ويسند إلى عامة الأمة وصف في القرآن الكريم بأنه انقلاب ما الذي صدر عن عامة الأمة؟ هل تركت الأمة جمعاء أو ترك أغلبها؟ هل تركوا الصلاة؟ هل تركوا الصيام؟ هل تركوا الحج هل ترك الزكاة لا يوجد شيء صدر عن عامة الأمة إلا ترك إمامة أهل البيت عليه السلام إذن كون القرآن الكريم سمى ما فعلته الأمة ردة دليل على أن الذي تركته الأمة مقوم للإيمام وليس عملا عبادياً من الفروع من فروع الشريعة إذن هذه الآية تدل على أن الإمامة من أصول الدين وأن الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام والالتزام بها مقوم للإيمام وشرط في أصل الإيمام وليس واجبا من واجبات الشريعة التي هي أي عن الواجبات خارجة عن أصل الإيمان وإنما العمل بها مكمل للإيمان وجري بمقتضى الإيمان فرق بين أن يترك ما هو ركن الإيمان وشرطه وبين أن يكون ما يترك ما هو جري على مقتضى الإيمان الجري على مقتضى الإيمان يكون حتى بالإتيام بالمستحبات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك هذا العمل مثلاً أربعين يوماً جاء في بعض الروايات كذا هذا يراد به أن هذا العمل هو الذي يقتضيه الجري على وفق الإيمان وأما في الآية فسمت ما تركته الأمة ردة بينوا لنا ما الذي اشتركت الأمة كلها فيه ليسمى ردة لا يوجد تفسير صحيح لهذه الآية إلا بالقول بأن الإمامة من أصول الدين هذا من القرآن الكريم توجد أيضا آيات أخرى تدل على أن الإمامة من أصول الدين نتركها لننتقل للقسم الثاني من الأدلة وهو الروايات القطعية الروايات القطعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والدالة على أن الإمامة من أصول الدين أيضاً روايات كثيرة لا يسع مجلسنا ذكر جميع الروايات وإنما الذي نكتفي به بمقتضى مناسبة المجلس ووقته أن نذكر رواية واحدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تدل على أن الإمامة من أصول الدين وهي قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عترتي أهل بيتي في هذه الرواية المنقولة من طرقنا والمنقولة من طرق غيرنا أيضا وردت من طرقنا بطرق كثيرة بل إن هذه الرواية عندنا من ضروريات الدين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الثقلين عندنا معلوم بالضرورة يعرفه الصغير والكبير والشريف والحقير والعالم والجاهل بل يعرفه كل من يعرف التشيع يعرفه عن التشيع كل من يعرف التشيع يعرف أن من أصول التشيع وجوب الالتزام بالقرآن والعترة هذا حال هذه الرواية عندنا وأما عند غيرنا فهي مروية من طرق شتى حاول الحافظ ابن حجر المكي أن يحصي طرق حديث الثقلين فجمع نيفا وعشرين طريقا فهذا الحديث إذن حديث متواتر عند غيرنا دعك من حال الحديث عندنا طبعا هذا بحسب استقصاء ابن حجر المكي من جاء بعده جمع أكثر من هذه الطرق ولهذا الحديث أكثر من خمسة وثلاثين طريقاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالحديث إذن حديث متواتر في هذا الحديث نحن لا نتكلم في دلالة هذا الحديث في الجوانب التي ليست مرتبطة بسؤال السائل سنقصر حديثنا على الجانب المرتبط بالسؤال في هذا الحديث علق رسول الله صلى الله عليه وآله عصمة الأمة من الضلالة على التمسك بالثقلين وهذا لا يكون إلا إذا كان التمسك بالثقلين من الأصول أما إذا كان من الفروع فإن من يترك واجباً شرعياً لا يقال إنه قد ضل وإنما الضال هو الذي يترك أصلاً من الأصول هذا أيضاً دليل آخر من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يثبت أن الإمامة من أصول الدين ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر وهو دال على أن الإمامة من أصول الدين روايات الحوض ففي روايات الحوض بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا بد أن, أن ترجع إليه الأمة في المحشر وأنه فرطها الذي لا بد أن تمر من عنده فرط الأمة على الحوض لو أن سبحة انقطع حبلها فإن الخرزات تسقط من مكان انقطاع الخيط ما من خرزة إلا وتسقط من ذلك المكان ما من أحد من هذه الأمة إلا ويمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخبر صلى الله عليه وآله أنه يذاد عن حوضه رجال وفي بعض الروايات فيقوم رجل بيني وبينهم من هو هذا الرجل الذي يصلح أن يكون هذا الرجل الذي يقوم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين هؤلاء الذين يسمون أصحابي هو أمير المؤمنين عليه السلام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل فيقوم ملك قال فيقوم رجل, رجل فيذودهم فأقول أصحابي أصحابي وفي رواية أصيحابي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك توجد في بعض الروايات إنك لا تدري كيف رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه الله سبحانه ما لم يكن يعلم كيف إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا فيه حديث يعني يحتاج إلى بيان لسنا في مقام هذا السؤال سنتركه إلى وقت لاحق إذن هذه الرواية تدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الموجودة في البخاري ومسلم ليست من روايات الشيعة نحن الآن لا نبين شيئا مما رواه الشيعة هذه الرواية التي في البخاري ومسلم والتي هي من المتواترات تقول إن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يذادون عن الحوض وإنه لا يبقى منهم إلا مثل حمل النعم همل النعم أي النعم الضائعة النعم الضائعة لا ترجع إلى صاحبها تعتبر مفقودة يعني يخسرها صاحبها وإنما يرجع منها الواحدة هو الثنتان فلا يبقى منهم إلا مثل همل النعم يعني لا يعود منهم إلا النزر اليسير إذن أين ذهب البقية؟ لا بد أن ننظر فيما فعله هؤلاء الذين ورد, ورد وصفهم في الرواية بأصحابي ما الذي فعلوه؟ ال الذي صدر عنهم على وجه مشترك يمكن أن أحدهم مثلا ترك الصلاة يجوز يمكن أن يكون أحدهم شريب الخمر يمكن أن يكون أحدهم صدرت منه الكذبة مثلا ولكن الرواية دلت على أنه مشتركوا في شيء أحدثوه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما الذي اشترك فيه العموم عمل واحد ذنب واحد اشترك فيه العموم ما هو لا يوجد شيء اشترك فيه العموم إلا تركوا الانقياد لأمير المؤمنين عليه السلام وإذا كان الأمر كذلك فإذاً رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن أن ترك هذا العمل يوجب الحرمان من الجنة والحرمان من الحوض وهذا الترك لم يكن إلا ترك الإمامة فدل هذا على أن الإمامة من الأصول إذ لو كانت من الفروع لما حرموا من الحوض لسقوا من الحوض ثم يعذبون أو يغفر لهم أو يشفع لهم ثم يدخلون الجنة فإذا الذي تركوه عمل يقتضي الحرمان من الجنة والذي يقتضي الحرمان من الجنة إنما هو ترك الأصول وأما ترك الفروع فلا يقتضي الحرمان من الجنة فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإذا لو كان هذا من الفروع لو كان كبيرة فإنه لا يقتضي الحرمان من الجنة البتة نعم يقتضي دخول النار إن لم تدركه شفاعة ولم يدركه عفو من الله سبحانه وهذا يدل على أن الإمامة من أصول الدين هذا بحسب الروايات النبوية وأما بحسب الروايات الولوية فالروايات في ذلك كثيرة منها ما جاء عنهم عليهم السلام إنه لم يناد بشيء كما نودي بالإمامة بعد الشهادتين لا يناد بشيء كما يناد بالإمامة وهذا أيضا يدل على أن الإمامة بالشهادتين هذه جملة هذا وجيزة ذكرنا فيه بعض الأدلة على أن الإمامة من أصول الدين والبحث له مجال أوسع يستدعي مقاما أوسع أخواني بس أذكركم ممنوع سمحت شيخي يرفض تصوير فيديو فرجعنا أنا بتصوير سؤال آخر ما هي الحكمة من عدم ورود اسم خديجة زوج الرسول صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم في حين ورود أسماء لزوجات الأنبياء هذا سؤال عن حكمة فعل الله سبحانه وحكمة فعل الله بل حكمة أفعالنا نحن اليوم أنظر إلى الأخ يلبس الثوب مثلا الأصفر الأخ يلبس الثوب الأبيض لماذا؟ لا أعلم سبب الفعل وجه الفعل لا يعلم إلا من قبل فاعله هذا في حق أنفسنا نحن لا نعلم وجه الأفعال إلا من قبل فاعلها إن بين وجه فعله أخذنا ببيانه إن كم ممن يؤخذ ببيانه وإن لم يبين فنقول لا نعلم هذا في أفعالنا فكيف بفعل الله سبحانه لا نعلم ما هو السبب سؤال آخر كثيرا ما يتداول حق, حق الغلو حق الغلو ولا ولا حد الغلو ولا يتطرق إلى حد التقصير فما وجه التوفيق بين بين الحدين بين وذين حد التقصير ورد بيانه في بعض الروايات هذه المسألة كانت موضع قلق من الشيئة الشيعة يعرفون أنه يلزم الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام طيب ما هو المقدر الذي يلزمني حتى أكون معتقدا بإمامتهم جاء هذا في الروايات وجاء في الروايات أن المطلوب من الاعتقاد بالإمامة هو الاعتقاد بأنهم أئمة يعني مقدمين يلزم اتباعهم وأنهم مفترضي وأنهم مفترضوا الطاعة هذا هو الاعتقاد المحقق للاعتقاد بالإمامة من اعتقد بهذا الاعتقاد فليس مقصرا نعم قد يكون مقصرا بالمعنى الأدبي ليس بالمعنى العقدي يعني مقصرا بمعنى نبين الفارق يوجد تقصير عقدي بأن تعتقد في أهل البيت عليهم السلام دون حقهم دون حقهم الذي يلزمك أن تعتقد به وهذا التقصير إنما يكون بترك الاعتقاد بإمامتهم ما هو معنى الاعتقاد بإمامتهم أنهم أئمة مفترضي أطاعة إذا حققت هذا الاعتقاد فلا يوجد تقصير عندك من الجانب العقدي ولكن من الجانب الأدبي هؤلاء هم أولياء نعمتك أنت لو قدم لك أحد كأسما تقول له شكرا وإذا لم تفعل تعد عند العرف مذموما ملومة لأنك تركت تأدية حق من أنعم عليك وهو إنما أنعم عليك بكأس من الماء فكيف بمن ترك شكر من هم وسائط الفيض في حقه الله سبحانه هو المنعم ولكنه قال لداود هذا عطاؤنا فمن المن الله سبحانه هو المنان ولكنه أسند المن إلى داود وليس هذا شركا إلا عند من يعتقد أن القرآن كتاب شركيا والعياذ بالله أسند المن إلى داود هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب نحن نعتقد أن الله سبحانه أجرى نعمه على العباد بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وبواسطة أهل البيت عليه وسلام هم وسائط النعم النعم من الله ولكنهم الوسائط مثل النفطة التي تأتيك من أبيك المال مال الله والنعمة من عند الله إلا أن الأب واسطة في النعم ولأن الأب واسطة في النعم قال الله تعالى أني شكر لي واشكر لوالديك لم يقول واشكر لوالديك أنشكر لي ولوالديك الشكر واحد والأمر واحد نحن إذا قلنا يجب شك شكر الأئمة عليهم السلام لأنهم وسائط النعم هذا ليس شركا لأن الله أمر بشكر الوالدين مع أن الوالدين وسائط النعم بل جعل الأمر بالشكر واحدا وجعل الشكر لله والشكر للوالدين شكرا واحدا لم يقل أن اشكر لي واشكر لوالديك بل قال أن اشكر لي ولوالديك الشكر واحد فإذا ينبغي أن نشكرهم لأنهم وسائط النعم المحقق الخراساني رحمه الله يقول إن معرفة المنعم من مصاديق شكره العلماء كانوا يقولون إن المعرفة مقدمة للشكر المحقق الخراساني يقول المعرفة شكر أن تعرف من هو المنعم عليك نفس هذه المعرفة شكر له فإذن كلما تعرفنا عليهم أكثر كلما أدينا حقهم أكثر كلما شكرناهم أكثر هذا بعض ما يقتضيه المقام هذا النذر مكروه فلماذا لماذا صام أصحاب الكسابة مثل السورة للنساء لبيان رضاهم <تصفيق> النذر مكروه هذا السؤال فيه فتوى لابد أن ينظر ما هو ما أخذ هذه الفتوى السائل أفتى بأن النذر مكروه ما هو مستندك إذن إذا كنا توقفنا في أول جملة في السؤال إذن عرف الجواب ما هو القدر الواجب علينا بحثه في مقامات أهل البيت عليهم السلام الروحان عرف الجواب عن هذا السؤال مما قلناه في جواب السؤال السابق كلما عرفتهم أكثر كلما أديت حقهم أكثر لأن المعرفة إما مقدمة للشكر كما كان يقول العلماء أو هي بنفسها مصداق من مصادق الشكر كما يقول المحقق الخراسان رحمه الله الاساتليكم السات هناك اختلا بالشاء وال السف الأان و صط فماسبب اختلاف أاخاب فما الك سبب الاختلاف بين المسلمين في كيفية الصلاة السبب في هذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا من يتمسك بأهل البيت عليهم السلام يأمن من الضلالة إذن الأمة معرضة للضلالة هذا كلام رسول الله ليس كلاما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المروي في كتب فرق المسلمين عامة ليس المروي في كتب الشيعة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا إذن الأمة في معرض الضلالة والذي يعصم الأمة من الضلالة هم أهل البيت نذكر مثالا واحدا نحن لم نحضر الكمبيوتر حتى نستخرج الرواية بلفظها ولكن الإخوة في هذا الزمن يسعهم استخراج نص الرواية بيسرا يعني نحن في زمان الانترنت يمكنكم استخراج نص الرواية أنا أقرأ الرواية من حافظتي في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة خرج من المدينة ثم عاد إليها وكان أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يصلي في الناس فصلى خلف أمير المؤمنين عليه السلام ثم بعد أن فرغ من صلاته قال ذكرني هذا هكذا في الرواية ذكرني هذا صلاة كنا نصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله إذن هذا يدل على أن الصلاة قد غيرت. وفي رواية أخرى في البخاري أيضا عن أحد الصحابة أنا أقول عن أحد الصحابة حتى لا أدخل في ذكر اسم تخونني الذاكرة فأذكر اسما غير اسم الصحابي الذي جاء, لفظه جاء اسمه في البخاري قال ما أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد ضيعتمه فقال له رجل الصلاة يعني الصلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الآن نحن نحفظ الصلاة نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ألستم قد ضيعتم فيها ما ضيعتم فإذن الاختلاف في كيفية الصلاة أمر طبيعي بسبب ترك اتباع الأمة لأهل البيت عليهم السلام شاهد ثالث ونكتفي به شاهد ثالث من كلام الفخر الرازي الفخر الرازي كان يجهر بالبسملة كان يحتج لذلك بماذا يقول فإنه قد تواتر أن علي عليه السلام كان يجهر بالبسملة ومن اقتدى بعلي في دينه فقد نجى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي أمير المؤمنين عليه السلام كان يجهر بالبسمة وغيره لم يكن مثله إذن هذا أيضا مبين لكون ترك أهل البيت عليه السلام ينتج الاختلاف لو أن الأمة جمعا اتبعت أهل البيت عليه السلام ما وقع الاختلاف كثير الكلام الآن أخير عن التقية وصفها الضعب بين موظفتها تنقضت ولا مجال يتمسك بها هذه الأيام ما تعليق سمحاتكم التقية مضى وقتها هذا سؤال السائل هذا طبعا ليس سؤالا هذا رأي والتقية عمل واللازم على غير الفقيه يعني هذا السؤال أو هذا الاقتراح من صاحبه وفقهم الله لعلي أجزم أظن أنه ليس بمجتهد ومن لم يكن مجتهدا فوظيفته الرجوع إلى الفقهاء بالشرائط المذكورة فهذه مسألة عملية ينبغي الرجوع فيها إلى الفقيه. يسأل الفقيه. هل التقية لا تزال في زماننا أم لا نحن نجيب على الإجمال أن التقية لا تزال موجودة في زماننا والأمر في ذلك واضح لأن التقية على قسمين تقية لزومية وموردها ما إذا لزم من إظهار الحق أن يصير المؤمن في معرض الضرر وهذه تقية لازمة في زمان الاتحاد السوفيتي نذكر أمثلة منقرضة لأننا نعيش في التاريخ في زمان الاتحاد السوفيتي مثلا من كان يظهر أنه مسلم كان يتعرض للأذى فإذا هذه تقية لزومية أما التقية المندوبة وهي التي ربما تسمى في زماننا بتسميات محدثة تقية المداراتية أو حفظ وحدة المسلمين أو ما شئت من التسميات المحدثة التسمية ليست مهمة المهم معرفة الضابط الشرعي التقية غير اللزومية أيضا موجودة يوجد فريق كبير من المسلمين من غير الشيعة لا يحملون ضغينة ضد الشيعة ويمكنهم التعايش مع الشيعة وإذا أنت مثلا صليت معهم وهم يتكتفون فتكتفت تذهب من نفسه بعض الشحناء إن كان يوجد شحناء في نفسه أو يوجب ذلك حصول المودة له نعم إذا لم يترتب هذا الأمر يعني لم يترتب حصول مودة ولا ألفة بين المسلمين هذا العمل عبث ليس قويا. ولكن لا يمكن إعطاء حكم عام بأنه لا يوجد أحد من المسلمين يمكن أن تحصل الألفة بين الشيعة وبينهم يمكن نحن يعني هذه مسألة تشخيصية العبد القاصر يعتقد أنه يوجد فريق كبير من المسلمين يمكن تحصيل الألفة بينك وبينهم بإظهار موافقتهم في بعض العمل مثلا الصلاة معهم يمكن أن تحصل الألفة بينك وبينهم بل أرى أنه يمكن تحصيل الألفة بين, يعني بين الشيعة وبين غيرهم ممن لا يحتاج تحصيل الألفة معهم إلى إظهار موافقتهم مثلا ربما السلفية كثير منهم متشددون ضد الشيعة ولكن بحسن المعاشرة يمكن أن ترفع بعض الشحنة بينك وبينه نحن نرى مثلا بعض السلفية في الطريق يريد أن يعبر الطريق نخفف من سرعة السيارة لنسمح له بعبور الطريق ربما أنا مصاد بالرعاف مثلا ينزل الدم من أنفي في يوم من الأيام رأيت أحد السلافية سيارته متعطلة ويريد اقتران بين السيارتين لكي يشغل سيارته وأوقفت السيارة وأعطيته كابل الاقتران لكي يشغل سيارته لأيه يسير في طريقه المعاشرة بالحسنة أمر مطلوب وهي تخفف من من الشحناء بين ابناء المجتمع الواحد حتى في غير أمور التقية فكيف بأمور التقية إذن إذا كانت موافقة المخالفين توجب مودة بيننا وبينهم فهذا مستحب بل في غير ذلك يستحب أيضا أن تعمل الأعمال التي ترفع الشحناء بين ابناء المجتمع حتى في غير الأعمال العبادية والمشاركة في الاعمال الأعمال العبادية على هل يوجد تقصير أو قصور في معرفة يوم الغدير؟ ما هي وما هي الأسباب وما هي العجب؟ هل يوجد تقصير في معرفة الغدير الجواب أنا أتحدث عن نفسي أنا مقصر في معرفة هذا اليوم أسأل الله سبحانه أن يوفقني لرفع هذا التقصير يوجد تقصير من الأمة عامة في أمر الغدير نعم يوجد هذا التقصير يوم الغدير يعرف باسم يوم الغدير من زمان أمير المؤمنين عليه السلام في الروايات الصحيحة بحسب شروط غيرنا ليس بحسب شروط الشيعة في روايات غيرنا وبالأسانيد التي حكم حفاظهم وأئمتهم بصحتها هذا اليوم الثامن عشر من ذي الحجة معروف في الثقافة الإسلامية باسم يوم الغدير نعم يوجد تشويش على يوم الغدير والدليل على ذلك هو يوم المناشدة يوما مقترنا في تاريخ الإسلام يوم الغدير وقعة الغدير المتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الآخر يوم المناشدة والمتكلم فيها أمير المؤمنين عليه السلام قبل شهادة أمير المؤمنين بمئة يوم يوم الغدير قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله بما يقرب من مئة يوم إذن يوماً في تاريخ الإسلام مرتبطان بواقعة الغدير يوم الغدير ويوم المناشدة يوم الغدير تعرفونه قام رسول الله صلى الله عليه وآله في ماء يدعى خمّاً فخطب في المسلمين خطبة طويلة قال فيها إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب نعى نفسه إلى الأمة وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذه واقعة الغدير وقعت قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى بنحو من مئة يوم واقعة المناشدة قلنا وقعت قبل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة قبل شهادته بمئة يوم نادى في الرحبة ساحة واسعة للصلاة اجتمع الناس ثم ناشد الناس أمير المؤمنين عليه السلام الامام الواجب الطاعة على الأقل يعني إن لم يكن يعتقد الحضور بأنه إمام من الله سبحانه فإنهم يعتقدون بأنه خليفة المسلمين طاعته واجبة مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل آمر لم يقل آمر قال أنشد الله يناشد وأمره واجب الطاعة ولكنه لم يستعمل الأمر وإنما استعمل المناشدة بالله عليك الذي يستعمل المناشدة هو من خلع عن نفسه ثوب السيادة لماذا أمير المؤمنين يستعمل هذا الأسلوب هذا له حديث يحتاج إلى بيان لبيان النكتة ذلك سنطوي هذه الصفحة أمير المؤمنين عليه السلام ناشد من ناشد من علم بواقعة الغدير أن يقوم فيشهد كلا ناشد من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بأذنه يقول ما قال يوم الغدير أن يقوم ويشهد يعني إذا كنت سمعت من عمار بن ياسر وهاشم المرقال وأبي ذر وسلمان وحذيفة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من رواة حديث الغدير إذا كنت بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما قال يوم الغدير بواسطة النقل المتواتر أمير المؤمنين يقول لا أريدك أن تشهد من الذي يشهد؟ فقط من سمع هذه أيضا فيها نكتة تحتاج إلى بيان أمير المؤمنين عليه السلام لا يطلب شهادة كل أحد يقول فقط من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير وسامعه يقول في حق ما يقول يقوم فيشهد في الرواية الصحيحة بحسب حكم حفاظ أئمة أهل السنة وكبرائهم هذه الرواية الصحيحة والذين منهم الحافظ أحمد شاكر في تعليقه على مسند إمام الحنابلة أحمد بن حنب يقول فقام ثلاثون رجلا من الصحابة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثلاثون رجلا من الصحابة شهدوا لنا وقفة في هذا الرقم ثلاثون رجلا شهدوا كم منهم لم يشهد أي عقل أن يناشد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المسلمين الصحابة أن يناشدهم أن يشهدوا له بحق سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله والمسألة لا تحتاج إلى مناشدة لأن من يكتم الحق ما هو جزاؤه هذا كتمان للحق مع ذلك مع أنه كتمان للحق أمير المؤمنين ناشدهم يوجد من تخلف عن الشهادة وأصيب بما أصيب لا شأن لنا بمن تخلف الذين شهدوا 30 رجلا يوجد من حضر الغدير ولم يبقى حيا عمار بن ياسر من من حضر الغدير لم يبقى حيا إلى يوم المناشدة سلمان كذلك أبو ذر كذلك أبو بكر كذلك عمر كذلك عثمان كذلك طلحة كذلك الزبير كذلك جميع هؤلاء من رواة حديث الغدير لكنهم لم يشهدوا يوم المناشدة فإذن هذا يدل على أن يوم الغدير لم يعتحقه حتى احتاج أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يناشد الصحابة الذين حضروا الغدير ليشهدوا إذن يوجد تقصير علينا وظيفتنا أن نضع حدا لهذا التقصير. اه انا بقى اللي خرج من شيخنا هذا مرتبط بالغدير كلمة المولى مشترك لفظي بين معانا متعددة فكيف يصرف اللفظ إلى معنى الأولى بالتصرف وهل وهل يبقى للمعانا الأخرى مثل الحب والنا مثل المحب والناصر نعم أن تذل على الأولايب من الشيعي نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب هذا يحتاج إلى بسط في المقال كيف نسط المقال كلمة المولى إثبات أنها مشترك لفظي دونه خرط القتاد من قال ان كلمة المولى مشترك لفظي قد تقول إن كلمة المولى تستعمل بمعنى المحب وبمعنى الناصر أقول نعم تستعمل لأنها مشترك لفظي كلمة أسد تستعمل في الرجل الشجاع لكن كلمة أسد ليست مشتركا لفظيا بين الحيوان الخاص ذو اللبدة بين الحيوان الخاص ذو اللبدة وبين الرجل الشجاع بل استعمالها في ذلك الحيوان على نحو الحقيقة واستعمالها في الرجل الشجاع على نحو المجاز كذلك كلمة المولى المولى بمعنى السيد السيد أي المالك للأمر مالك رقبك هذا هو المولى تستعمل بمعنى المحب، نعم، لأن مالك رقّك محب لك تستعمل بمعنى المحبوب، نعم، لأن مالك رقّك محبوب لك تستعمل بمعنى الناصر، أيضا نعم، لأن مالك رقّك ناصرٌ لك وبمعنى المنصور أيضا كذلك هذه استعمالات مجازية فكلمة المولى ليست مشتركاً لفظياً كلمة المولى بمعنى السيد المولى تعد في اللغة من بين قوسين الأضداد الأضداد كلمة في الصلاح علماء اللغة يراد بها الكلمة التي تطلق على المعنى وعلى ضده كلمة المولى تطلق على الشيء وعلى ضده يقالوا للسيد مولى ويقال للعبد مولى في الصحاح مثلا فلان مولى فلانة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بمعنى حبيب فلانة والعياذ بالله بمعنى عبد فلانة مملوكها أبو أيوب الأنصار رحمه الله من الصحابة جاء مع جماعة من الأنصار إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له السلام عليك يا مولانا الحضور عند أمير المؤمنين استغربوا لماذا استغربوا؟ لأنه لم يكن في ذلك العهد لم يكن يستعمل لفظ المولى ويقصد به العبودية التأدبية في زماننا هذا الأمر شائع أقول لك تفضل يا مولاي يعني يا سيدي تفضل يا سيدي أنا لا أريد أنك مالك رقي بالمعنى الحقيقي وإنما أقول ذلك على وجه كسر النفس تأدبا معك هذا التأدب لم يكن متعارفا في ذلك الزمان فلما قالوا يا مولانا يعني نحن عبيدك أمير المؤمنين عليه السلام لابد أنه قرأ في عيون جلسائه الاستغراب من أبي أيوب الأنصار وجماعة الأنصار كيف يعدون أنفسهم عبيداً لعلي فبادر أمير المؤمنين عليه السلام بسؤال أبي أيوب الأنصاري وجماعته عن سبب هذه التسمية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب ما هو المقصود قوم من العرب العرب لم يكن فيهم عبيد لم يأخذ من العرب أسارة ليصيروا عبيدا أنتم قوم من العرب كيف صرت عبدا لي فأجاب أبو أيوب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذن أنت سيدنا ونحن عبيدك ليس باعتبار أدبي مني يعني ليس من باب كسر النفس لك ليس تأدبا معك ومجاملة لك لا ليس هذا مني وإنما هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جعلنا عبيدا لك من كنت مولاه يعني من كان عبدا لي فعلي مولاه فهو عبد لعلي إذن هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة المولى إذن بمعنى العبد وبمعنى السيد وحيث إننا نعلم أنه لم يكن المراد من العبد من أفوان من المولى في قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه لم يكن المراد منه العبد فالمراد به السيد إن سلم الاشتراك اللفظي لكلمة المولى فهو بين المولى والسيد وأما الناصر والمحب فليس من معاني المولى هذا من جهة ومن جهة أخرى سلمنا أن كلمة المولى مشترك لفظي بين السيد وبين المحب والناصر. إلا أن القرائن بأنواعها قامت على أن المراد به بكلمة المولى في قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه هو السيد وليس المحب والناصر القرائن بأنواعها ما هي أنواع القرائن للقرائن أنواع القرائن منها حالية ومنها مقالية منها داخلية ومنها خارجية وجميع هذه القرائن تدل على أن المراد بالمولى هنا هو السيد أما القرائن الخارجية نترك القرائن الخارجية إلى الأخير أما القرائن الداخلية فبنوعيها المقامية والمقالية القرائن المقامية رسول الله صلى الله عليه وآله جمع الناس في مكان حار هجير كما, كما هو اللفظ الوارد في الرواية هجير جاء في بعض الروايات أمر بدوحات يعني أسفل الأشجار. الشجر يتساقط منه الأوراق والأشواك أمر بدوحات فقممنا يعني كنسنا ليجلس الحجاج تحتها ووضع لرسول الله صلى الله عليه وآله ثوب على الشجرة ليستضل به وفي بعض الروايات إنه كان بعضهم يضع طرف ثوبه تحت قدمه وطرفه فوق رأسه يحمي نفسه من الهجير من حرارة الشمس ومن الرمضة رسول الله صلى الله عليه وآله آمر من تخلف عنه من الحجاج أن يلحق به ومن تقدم عليه أن يعود جمعهم في غدير خم هذا هو الظرف هذا هو المقام هل هذا المقام يناسب أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيخطب فيهم ويقول لهم أحب علي فإن علي مؤمن ما الذي يبينه من وجوب محبة علي؟ أَفَيُبَيِّنُ إِيمَانَ عَلِيًّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيمَانُ عَلِيٍّ مَعْرُوفًا فَلَا يُجَدْ فِي الْأُمَّةِ مَنْ إِيمَانُهُ مَعْرُوفًا الَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هل يوجد مصداق أبرز من علي بن أبي طالب في لهذا العنوان؟ ابن عباس يقول ليس في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا وَعَلِيٌّ أَمِيرُهَا وَرَئِيسُهَا اللَّهُمْ سَلَى مُحَمَّدُ وَرَالِي محمد, محمد. مُحَمَّدُ إذن إيمان علياً كالنار على المنار كل من يعرف الإسلام يعرف إيمان علي فإذن ليس رسول الله صلى الله عليه وآله بصادة بيان إيمان علياً أكان رسول الله صلى الله عليه وآله بصدد بيان وجوب محبة المؤمن أفيخفى هذا على أحد من المسلمين ألم يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ أمر رسول أمر القرآن الكريم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض امر القرآن الكريم بوجوب محبة المؤمن فإذا أمير المؤمنين مؤمن ومحبة المؤمن واجبه وهذا مما هو معروف في الإسلام بالضرورة بكلا مقدمتيه رسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد والذي أوتي جوامع الكلم وأحكم خلق الله على الإطلاق الذي آتاه الله العلم والحكمة بقول مطلق يجمع الناس ليبين لهم ضرورة من الضرورات وقديما قيل توضيح الواضحات من الفاضحات يجمع الناس ليبين لهم أمرا واضحا إذن ليس المراد بيان وجوب محبة علي لأن هذا من الواضحات وليس المقصود بيان وجوب النصرة لأن هذا أيضا من الواضحات إذن لابد أن يكون المقصود بيام رئاسته وسيادته على الأمة هذه هي القرينة المقامية أما القرائن المقالية فكثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إذن من حسن البراعة ومن براعة الاستهلال وحسن التمهيد والتوطئة أن يكون ما يذكر في المقدمة له علاقة بما يراد بيانه ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فمحبة علي واجبة عليكم ما علاقة هذا بذلك هذه هي القرينة اللفظية الأولى القرينة الثانية أما إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب إذن الذي أريد بيانه شيء يرتبط بما بعد رحلتي عنكم أما إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يعني إني سوف أموت قريبا فاعلموا أن محبة علي واجبة وهل محبة علي؟ لا تجب علينا إلا بعد موتك أليست محبة علي واجبة على المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجب محبته إلا بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله أم تقولون إن كلمة أما إنه يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب لا علاقة لها بما سيأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه قرينة ثانية نكتفي بقرينة ثالثة حتى نذكر القرائن الخارجية القرينة الثالثة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه محبة المؤمن واجبة لكن هل يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله على من ترك واجبا أن يعاديه الله؟ هل دعا رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عادي من آذى مؤمنا مثلا إيذاء المؤمن حرام اللهم عادي من سرق هذا الدعاء الذي تقشعر له الأبدان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو على من عاد علي وعادي من عاداه ألي أجل أن محبة علي واجبة وجوبا فرعيا فيدعو رسول الله صلى الله عليه وآله على من ترك هذا الواجب بهذا الدعاء الذي يقشعر له البدن ما الله الذي أرسل رحمة للعالمين الذي يعد المؤمنين بأن شفاعة مدخرة لكم لأهل الكبائر يدعو على من يترك واجبا فرعيا أن يعاديه الله فهذا الله إنما يدعو بهذا الدعاء على من يعادي إمامه فإن هذا هو الذي يستحق هذا الدعاء الشديد وأما من ترك واجبا من الواجبات الفرعية فلا يتناسب هذا الدعاء مع ترك ذلك الواجب الفرعي هذا هذه قرينة لفظية ثالثة والقراء أكثر من هذا كل الإجابات مبنية على الإيجاز وأما القراءن الخارجية فكثيرة جدا منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي وهذا مروي في صحيح البخاري أنت مني وأنا منك ومنها سوف نطوي كشحا عن بيانه ومنها قوله صلى الله عليه وآله المرويف الصحيحين البخاري ومسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي سوف نترك كل الحديث في, في هذا الحديث يعني كل الشرح لهذا الحديث سوف نكتفي ببيان نكتة واحدة فقط إلا أنه لا نبي بعدي يقول العلماء إن إسناد عدم المعلول إلى وجود المانع لا يصح إلا إذا كان المقتضي له موجودا هذا بعبارات العلماء نحن سنذكر مثالا عرفيا لو سألتني لماذا لم تحترق هذه الورقة هذه الورقة لم تحترق لو سألتني لماذا لم تحترق فأجبتك لأنها مبتلة يضحك مني الناس هذه الورقة لم تلامس نارا كيف تقول لأنها مبتلة هذا التعليل مستهجم نعم لو القيت الورقة في النار وسئلت لماذا لم تحترق فأجبت لأنها مبتلة كان التعليل صحيحا وأما إذا لم تكن الورقة مماسة للنار فالصحيح في تعليل عدم احتراقها أن تقول لأنها لم تمسس نارا نأتي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد كلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى لها عموم تدل على عموم المنزلة ما هي منزلة هارون من موسى تعرف من القرآن الكريم هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري من أمر موسى أنه نبي قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى يدل بحسب العموم اللفظي على أن علي عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى من منازل هارون من موسى النبوة هذا هذا العموم دخل عليه التخصيص استثني إلا أنه لا نبوة بعدي لماذا لست بنبي لم يقل له لأنك لست أهلا للنبوة حتى يكون فاقدا للمقتضي لم يقل لأنك لست أهلا للنبوة لم يقل لأن النبوة لا, لا ينال عهد الظالمين لم يقل لأن النبوة إمامة من الله سبحانه والإمامة إنما جعلها الله والنبوة إنما جعلها الله للمخلصين والنبوة والإمامة التي بالنبوة إنما جعلها الله للذين جرى عليهم الاختبار وأثبتوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذا تمت ملكتان العلم تعبير بالملكة تعبير مجازي العلم والإرادة إذا تمت للعبد فهو أهل للإمامة. لم يقل له أنك لست أهلا للنبوة قال أنت لست بنبي لوجود المانع مثالنا البلل في الورقة. ما هو المانع أن النبوة قد ختمت بمحمد بن عبد الله الله مصلي على محمد الله محمد ولو كان نبي بعدي فأنت نبيه. فإذن يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام أهل للنبوة وإنما لم يصر نبيا لوجود مانع وهو أن النبوة قد ختمت لا لعدم أهليتك فإذن إذا كان يوجد في الأمة من هو أهل للنبوة أليس هذا قرينة على أن علي عليه السلام وهو الأهل للنبوة بحسب الروايتي لا نقول بحسب روايات الشيعة الرواية الموجودة في الصحيحين والمتواترة أيضا هو أهل للنبوة إذن الولاية التي أثبتت له بمعنى السيادة نكتفي بهذا المقدار والحمد لله ربنا نحن نكتفي لأننا للتوصلنا من السفر وسفر بالسيارة يعني أخذ منا بعض المأخذ نحن في حال غير مساعد نستميح للأخوة العذر هذا المقدار الذي تيسر لنا والحمد لله رب العالمين